وبارك لنا فيما رزقتنا يا ربنا من الخير وأعطيه وقنا أصرف عنا برحمتك شر ما قضيك إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عازيت ولا يذل من وليت تبارت ربنا وتعاليك فلك الحمد على ما قضيك ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليك نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليه اللهم أكرمنا فوق الأرض اللهم ثبتنا تحت الأرض اللهم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 والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقام ذلنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ذينا إلا قضيته وَلَا عَسِيراً إِلَّا يَسَّرْتَهُ وَلَا صِيَاماً إِلَّا قُبِلْتَهُ وَلَا قِيَاماً إِلَّا قُبِلَتْهُ وَلَا شَباً إِلَّا أَصْلَحْتَهُ وَلَا مَيْتَةً إِلَّا رَحِمْتَهُ وَلَا ضَالّاً إِلَّا هَدَيْتَهُ